الله يع.Help الله يتعدي. بسم الله ما شاء الله. أكيد وصباح. كمان يعمل حاجات من الصلاة. الله يتعدي. i've taken you in تاريخه شرك انا نقول می کنید الله يتعالج ما شاء الله يا أخي ما شاء الله الله يتعالج الله الله الله وَقُلْ بَأَدَيْنِ مُنَفَعَةٌ صِدْقٌ وینچی فکو دا و ma sha Allah ma sha Allah بای ما شاء الله ما شاء الله ورحمه ورحمه سامي عقره وانا جاني وندى سمع سماه وصا الله قل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته ربكم أعلى بمن هو در سینه نام نام وای وای آلو وای cuatro الله الله عليك يا مولانا ما شاء الله ما شاء الله كمان يا مولانا انا عم واسالونك عن <تصفيق> قل خلني أحمد على شاكلته قل خلني وَيَسْأَلُونَكْ عَلُونَ صلى الله عليه وسلم أوه. وَيَسْأَلُونَكْ عَلُونَ قُلْ كُلْ يَعْمَلَ <laughs> Hello. What a game.